بما عنت وبصلاته تمت لينا العجائب بما عنت وبصلاته تمت لينا العجائب دائما يذكر ولاده الحاضر والغائب دشفيع المتابين دشفيع المتابين ينحنان ده شفيع المتعبين اللي مليان حنان كلنا جايين طالبين بركة من ابو سمعان كلنا جايين طالبين بركة من ابو سمعان كم حد مريض وندى من بعد مدة كبيرة ما مكنش لا يدواء صلى عشانه شفاء قديسه عجيبه كتير من وقت معرفنا كم حد مريض وندى من بعد مدة كبيرة مكنش لاي دواء صلوا عشانه شفاء قديسوا عجيبوا كتير من وقت معرفنا ده شفيع المتعبين ده شفيع المتعبين اللي مليم حنان ده شفيع المتعبين ونسمع كلنا الجهين طلبين طر من ابونا سمع ده يسوع سامع دعاء ومشاكل صعبه خطيره تلقى الها الحل معاه يرفع علشان صلاه نرتاح من بعد الخيره وسلام كان ضعن النا ده يسوع سامع دعاء ومشاكل صعبه خطيره لا اله الا الخل ما ارفعنا صلاه نرتاح من بعد الخيرة وسلام كان ضامن الان ده شفيع المتعبين ده شفيع المتعبين بمعونه في صلاته تم لينا صلاته تمته ليلة العجايب دائما يذكر ولاده الحاضر والغايم ده شفيع المتعبين شفيع المتعبين اللي ملياً حنان ده شفيع المتعبين سمعان كلنا جايين طلبين بركة من ابونا سمعان ده شفيع المتعبين